من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفير أثيم